وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن ثمانين اسماء كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام كما تقدم بعض الإشارة إلى المناسبة بها وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم محيط بكل شيء يبدو النقطة هذه في محلها، بأنه عليم وذو علم عظيم فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم محيط بكل شيء قدير ذو قدرة وقوة عظيمة ويقدر على كل شيء ورحيم وذو رحمة عظيمة ورحمته وسعت كل شيء والثلاثة متلازمة فالاسم دل على الوصف وذلك دل على المتعلق فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة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 أما بعد قال المصنف الإمام العلامه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله القاعدة الثلاثون أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار هذه قاعدة شريفة وعظيمة وجليلة تتعلق بأسماء الله جل وعلا وفقها وفهم ما دلت عليه من معنى داخله في التدبر الصحيح لأسماء الله جل وعلا الذي يترتب عليه تحقيق الإيمان بها كما أمر الله. والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في اسمائه سيتزون ما كانوا يعملون فمن إيماننا بأسماء الله تبارك وتعالى إيماننا بهذه الأركان الثلاثة المتعلقة بأسمائه بحيث لا يستقيم إيمان عبد بأسماء الله إلا إذا آمن بأركان بهذه الأركان التي يصح أن تسمى أركان الإيمان بأسماء الله أركان الإيمان بأسماء الله بمعنى أن إيمان العبد بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى لا يستقيم إلا إذا آمن بهذه الأركان الثلاثة لأسماء الله جل وعلا والركن الأول أن نؤمن بالإسم الركن الأول ان نؤمن بالاسم والركن الثاني أن, أن نؤمن بالمعنى الذي دل عليه الاسم والركن الثالث ان نؤمن بالمتعلق الركن الثالث أن نؤمن بالمتعلق فهذه ثلاثة أركان للاسماء لاسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وأشار الشيخ رحمه الله في أثناء تقريره للقاعدة قال كل وهذه قاعدة تنفعك في كل اسم من أسماء الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب وبعبارة أخرى الأسماء المتعلقة بالمشيئة اسماء الله تبارك وتعالى المتعلقة بالمشيئة وبهذا يعلم ان أن اسماء الله الحسنى من حيث دلالاتها على نوعين نوع منها هو الذي يتحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى هنا يدل على وصف متعدي بمعنى انه اسم له تعلق بمشيئة الرب سبحانه وتعالى وما كان من هذا النوع من أسماء الله تبارك وتعالى فللايمان به ثلاثة أركان الإيمان بالإسم والإيمان بالصفة والإيمان بالمتعلق أو الحكم والشيخ ضرب أمثلة على ذلك مثل العليم نثبت العليم اسما لله والعلم صفة له وأنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء مثل الخالق نثبت الخالق اسم لله والخلق صفة له وأنه جل وعلا يخلق ما يشاء مثل الرازق والرزاق من اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى فنثبت الاسم ونثبت الصفة وهي الرزق بفتح الراء ونثبت الحكم وهو أنه يرزق من يشاء وهكذا أسماء الله تبارك وتعالى المتعلقة بمشيئته أو بعبارة ثانية اسماء تبارك وتعالى الدال على صفة متعدية هذا النوع الأول النوع الثاني من أسماء تبارك وتعالى ما كان دالا على صفة لازمة ما كان دالا على صفة لازمة ولل ايماني بهذا النوع من اسماء الله تبارك وتعالى ركنان الركن الاول الايمان بالاسم والركن الثاني الايمان بالصفه التي دل عليها الاسم ومن ذلكم اسمه تبارك وتعالى الحي فنؤمن بالحي اسما لله والحياه صفه له والعظيم نؤمن بالعظيم اسما لله والعظمه صفه له والعلي والأعلى والمتعال نؤمن بهذه الأسماء ونؤمن بدلالتها على صفة العلو صفة لله تبارك وتعالى وكذلك اسمه الأول والآخر والظاهر والباطن فهذه كلها اسماء دالة على صفة لازمة دالة على صفة لازمة والقاعدة كما قررها أهل العلم أن الاسم ان دل على صفه متعدية فللايمان به ثلاثه أركان بينها الشيخ رحمه الله وإذا كان دالا على صفه لازمة فللايمان به بالاسم ركنان وهما الإيمان بالاسم والايمان بالصفه التي دل عليها الاسم نعم القاعدة الحادية والثلاثون قال رحمه الله ربوبية الله في القرآن على نوعين عامة وخاصة كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها وهي على نوعين ربوبية عامة تدخل فيه المخلوقات كلها برها وفاجرها بل مكلفوها وغير المكلفين حتى الجمادات وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها فهذه التربية لا يخرج عنها أحد والنوع الثاني في تربيته لأصيائه وأوليائه فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر وإنالة المحبوبات العاجله والآجلة وصرف المكروهات العاجله والآجلة فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول مثل قوله رب العالمين وهو رب كل شيء ونحو ذلك وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم فإنما المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأول ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا فإنما طالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة ليلحظ العبد هذا المعنى النافع نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة القاعدة الحادية والثلاثون قال ربوبيه الله في القرآن على نوعين عامه وخاصه حيث ذكرت ربوبيه الله تبارك وتعالى في القرآن فإنها تأتي على نوعين تارة يراد بها الربوبية العامة وتارة يأتي تأتي ويراد بها الروبية الخاصة ويمكن التمييز بينهما بتأمل السياق وفق الضابط الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى وسيأتي الحديث عنه فربوبيه الله جل وعلا لخلقه على نوعين ربوبيه عامه وربوبيه خاصة ربوبيه عامه اي تشمل جميع المخلوقات برها تشمل جميع المخلوقات برها وفاجرها مؤمنها وكافرها صالحها وسيئها تشمل الجميع فالكل خاضع لهذه الربوبيه بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون كله خفضا ورفعا قبضا وبسطا عطاء ومنعا عزا وذلا حياة وموتا جميع التدبيرات والتصرفات في هذا الكون بمشيئة الرب سبحانه وتعالى وجميع المخلوقات طوع تدبيره سبحانه وتعالى لا خروج لأحد عن ذلك فورب العالمين رب العالمين بمعنى مالكهم خالقهم رازقهم المتصرف فيهم المدبر لشؤونهم فجميع المخلوقات خاضعة لربوبية الله سبحانه وتعالى وتحت تدبيره سبحانه وتعالى وطوع تسخيره وتدبيره جل وعلا لا خروج لمخلوق من المخلوقات عن ذلك ومن هذا النوع قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ورب كل شيء الله خالق كل شيء فهذه ربوبية عامة لجميع المخلوقات لا يخرج منها أي مخلوق شاملة للجميع والنوع الثاني من الربوبية الربوبية الخاصة ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى بأنبيائه وأصفيائه وأوليائه وذلك بتربيتهم على الإيمان وتوفيقهم للطاعة وحفظهم وتأييدهم ونصرهم فهذه رببية خص الله سبحانه وتعالى بها انبياءه واولياءه وأصفياءه وأكرمهم جل وعلا بها ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن رببية الله في القرآن على نوعين رببية عامة تدخل فيها المخلوقات كلها برها وفاجرها أيضا المكلف من المخلوقات وغير المكلف جميع المخلوقات ما كان منها مكلفا وما كان غير مكلف وما كان حيا وما كان أيضا ليس بحي فالله رب الناس ورب الجبال ورب الأشجار ورب السماوات ورب الأراضين ورب كل شيء والمراد بالربوبية هنا الربوبية العامة التي هي معناها الخلق والملك والتدبير الخلق والملك والتدبير ولا خروج لأي من المخلوقات عن هذه الربوبيه العامة قال الشيخ موضحا وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاج ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها فهذه تربية لا يخرج عنها أحد لا يخرج عنها أحد أي كان سواء كان انسانا أو غير انسان. مسلما أو غير مسلم حيوان أو غير حيوان جميع المخلوقات خاضعة لهذه الربوبية لا يخرج عنها أي أحد والنوع الثاني من الربوبيه التربية الخاصة التربية الخاصة وتسمى خاصة لأنها ليست لكل أحد تسمى خاصة لأنها ليست لكل أحد وإنما خص الله سبحانه وتعالى بها انبياءه وأصفياءه وأولياءه فأكرمهم جل وعلا بهذه الربوبيه الخاصة وهي أنه عز وجل رباهم على الإيمان وهداهم للطاعة ووفقهم للعبادة وجعلهم من أوليائه وأطفيائه وعباده المكرمين فهذه ربوبية خاصة قال وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر وهذا ليس لكل المخلوقات وإنما لعباد الله سبحانه وتعالى المكرمين الذين هداهم للإيمان وحباهم جل وعلا بهذا الخير وهذا الفضل قال وحقيقتها وحقيقته التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلة يأتي هنا الجواب على سفار في هذا الباب كيف نميز عندما نقرأ الآيات بين النوعين من الربوبية العامة والخاصة أو ما الضابط الذي تعرف به أن هذه الربوبية عامة أو أنها خاصة يقول الشيخ رحمه الله في ذكر الضابط فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول فحيث أطلقت ربوبية تعالى فإن المراد بها المعنى الأول أي الربوبية العامة مثل قوله رب العالمين وقوله وهو رب كل شيء ونحو ذلك فهنا أطلقت الربوبية لم تخص بأحد وإنما جاءت مطلقة فمتى جاءت الربوبية مطلقة فهي عامة تتناول جميع المخلوقات تتناول جميع المخلوقات قال وحيث قيدت وهنا يبين النوع الثاني وهي الربوبيه الخاصة قال وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه وهو وحي وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم عندما تقرأ في دعوات الأنبياء تجد مثل ما ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى أكثر دعوات الأنبياء فيها التوسل إلى الله بربوبيته ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم رب إني مسني الضر وهكذا تجد أكثر دعوات الأنبياء المذكورة في القرآن مصدره بالتوسل الى الله سبحانه وتعالى بربوبيته وهنا يلحظ في ذكر الربوبيه الربوبيه الخاصه وليست العامه الربوبيه الخاصه يتوسل النبي إلى الله سبحانه وتعالى بالربوبيه الخاصة التي هي متضمنه للربوبيه العامه فكانه يناجي الله سبحانه وتعالى ذاكرا منة الله عليه بأن رباه على الإيمان وهداه للطاعة واصطفاه واجسباه فيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الربوبيه الخاصة التي خصه بها وخص بها أنبياءه وأولياءه وأصياءه فإذا حيث ذكرت الربوبيه في مقام قيدت بأمر يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه فهي الربوبية خاصة يعني مثلاً في توسلات النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل هنا ربوبية خاصة فيها معنى خاص يختص بجبريل وإسرافيل وميكائيل زائد عن المعنى العام زائد عن المعنى العام فحيث ذكرت الربوبية مقيدة بما يحب ويرضاه هذا واحد أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم فإن المراد بها النوع الثاني أي التربية الخاصة أي التربية الخاصة قال وهم متضمن للنوع الأول وهو متضمن للنوع الأول أي التربية العامة قال ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبيه غالبا ربنا ربي بلفظ الربوبيه غالبا فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة ليلحظ العبد هذا المعنى النافع ليلحظ العبد هذا المعنى النافع أي حيث دع الله سبحانه وتعالى وناجاه متوسلا إليه بربوبيته فعليه أن يلحظ هذا المعنى النافع نعم ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فكلهم مماليكه وليس لهم من الملك والأمر شيء ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ثم ذكر صفاتهم الجليلة أليس الله بكاف عباده وفي قراءه عبده سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فالمراد بها بهذا النوع من قاموا بعبودية الله واخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر والعبودية الثانية صفة الأبرار ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله والعبودية وصف العبيد وفعلهم ثم ذكر رحمه الله تعالى امرا آخر نظير ما تقدم نظير ما تقدم وهو أن الربوبية تنقسم إلى عامه وخاصه. فذكر نظير هذا وهي العبودية الربوبيه التي تنقسم الى عامه وخاصه هي صفه الرب سبحانه وتعالى صفه الرب جل وعلا عامه وخاصه عامه التي هي تشمل جميع المخلوقات وخاصه التي خص بها جل وعلا عباده المؤمنين يقول رحمه الله ونظير ذلك نظير ذلك في كونه ينقسم إلى قسمين ما أخبر الله به في عدة آيات أن الخلق كلهم أن الخلق كلهم عباده سبحانه وتعالى يشير هنا إلى لفظه عبد التي هي صفة المخلوق لفظه عبد التي هي صفة المخلوق أيضا تنقسم إلى قسمين بمعنى أنه تارة يطلق العبد ويراد المعبد المدلل وهذا النوع من العبودية يدخل فيه جميع المخلوقات برها وفاجرها مسلمها وكافرها الكل عباد لله بمعنى معبدين مذللين خاضعين لله سبحانه وتعالى طوع أمره وتدبيره ومشيئته سبحانه فكلهم عباد لله وعبيد لله بهذا المعنى فلفظ عبد التي يصفت المخلوق تارة تطلق ويراد بها المعبد وتارة تطلق ويراد بها العابد وتارة تطلق ويراد بها العابد فتارة تطلق وتكون عامة لجميع المخلوقات وتارة تطلق وتكون خاصة بأولياء الله وعباد الله سبحانه وتعالى المكرمين مثال العبودية العامة قول الله سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا قوله عبدا هنا في الآية المراد بالعبودية العامة المراد بالعبودية هنا العامة التي تشمل الجميع حتى الكافر والفاجر الجميع يأتي يوم القيامة عبدا أي خاضعا لله سبحانه وتعالى منقادا وهذا لا يخرج عنه أي مخلوق لا يخرج عنه أي مخلوق وتارة يطلق هذا اللفظ العبد ويراد العبودية الخاصة العبودية الخاصة وهي ما أكرم الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين وأخفياءه بأن هداهم لهذا الدين فهم عباد لله بمعنى عابدين لله فإذا عبد تارة تطلق ويراد بها اسم المفعول وتارة تطلق ويراد بها اسم الفاعل تارة تطلق ويراد بها اسم المفعول أي المعبد المذلل وهذه تشمل جميع المخلوقات ومثالها الآية الكريمة أن كل من في السماوات والأرض إلا آت إلا الرحمن عبدا وتطلق هذه اللفظة العبد ويراد بها العابد وأمثلتها كثيرة مثل قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون ومثل قولها أليس الله بكاف عبده وفي قراءه عباده ومثل قوله في صفة النبي عليه الصلاة والسلام سبحانه الذي أسرى بعبده وأيضا قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فالعبد هنا ليس المراد به المعبد وإنما المراد به العابد وإنما المراد به العابد الخاضع المتذلل لله المطيع الممتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى قال فالمراد بهذا النوع من قاموا بعبودية الله من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر أي أنها عامة والعبودية الثانية صفة الأبرار أي أنها خاصة وعليه فالعبودية تارة تكون عامة ومثالها إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وتارة تكون خاصة ومثالها وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ثم ختم رحمه الله ببيان الفرق بين النوعين النوع الأول الذي هو الربوبيه وبين النوع الثاني الذي هو العبوديه وكل منهما كما عرفنا منقسم إلى عام وخاص لكن ما الفرق بين النوعين قال ولكن الفرق بين الربوبيه والعبوديه ان الربوبيه وصف الرب وفعله والعبوديه وصف العبيد وفعلهم نعم قال رحمه الله تعالى القاعده الثانية والثلاثون إذا أمر الله بشيء كان, نهياً كان ناهيا عن ضده وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك اثباتا للكمال وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده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 وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفا ورجاء كان نهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم وعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغفلة القلب كان آمرا بالصبر إلى آخر المذكورات وهذا ضرب مثل وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات فحيث أثنى على نفسه وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسنة واللهو والموت وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها والظلم فلتضمن ذلك الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفى تكميلا للكمال وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واجتماله على الأحكام والانتظام التام والصدق الكامل الى غير ذلك من صفات كتابه وكذلك إذا نفع عن رسوله الكذب والتقول والجنون والسحر والشعر والغلط ونحوها كان ذلك لأجل اثبات كمال صدقه وانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولكمال عقله ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته فتفطن لهذه القاعده في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها تنل خيرا كثيرا والله أعلم ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة القاعدة الثانية والثلاثون قال إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده واذا نهى عن شيء كان آمرا بضده وإذا اثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك اثباتا للكمال هذه القاعدة تتناول امورا ثلاثة هذه القاعدة تتناول امورا ثلاثة الأمر الأول يتعلق بالأوامر ما أمر الله سبحانه وتعالى به في القرآن من أوامر فكل أمر أمر الله سبحانه وتعالى به عباده فإنه متضمن لنهي العباد عن ضده فالأمر بالشيء نهي عن ضده هذه القاعدة الأولى الثانية ما يتعلق بالنواهي نهي الله عن الشرك عن الزنا عن القتل إلى آخر ذلك كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه فهو آمر بضده إذا نهى عن العقوق فهو آمر بالصلة إذا نهى عن الكذب فهو آمر بالصدق إذا نهى عن الخيانة فهو آمر بالوفاء وهكذا فكل شيء نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه فهو آمر بضده فهو آمر بضده هذا الثاني من أقسام هذه القاعدة وما ما عليه الثالث الثناء سواء ثناء الله على نفسه أو على كتابه أو على أنبيائه أو على أصفيائه الثناء عليهم بنفي شيء من النقائص الثناء بنفي شيء من النقائص فهذا متضمن لثبوت الكمال متضمن لثبوت الكمال فهذه ثلاثة أمور تتناولها القاعدة وذكر للتوضيح بعض الأمثلة قال رحمه الله تعالى وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترق ضده فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل هذه أوامر كان ناهيا عن اضداد ذلك وضد التوحيد الشرك فالأمر بالتوحيد نهي عن الشرك وضد إقامة الصلاة ترك الصلاة فأمر الله عز وجل بإقامة, بإقامة الصلاة نهي عن تركها والأمر بإيتاء الزكاة فيه نهي عن ضده وهو ترك إيتاء الزكاة والأمر بالحج نهي عن ضده وهو ترك الحج والأمر ببر الوالدين والصلة الأرحام نهي عن ضده وهو العقوق والقطيعة والأمر بالصدق نهي عن ضده وهو الكذب الأمر بالأمانة نهي عن ضده وهو الغش والخيانة وهكذا فالله عز وجل لا يأمر بشيء إلا وينهى عن ضده لا يأمر بشيء إلا وينهى عن ضده أيضا في جانب النهي كل شيء نهى الله سبحانه وتعالى فهو آمر بضده نهى جل وعلا عن الشرك وعن إضاعة الصلاة وعن أيضا إضاعة الزكاة والصيام وغير ذلك نهى عن ذلك فيتضمن ذلك الأمر بأضداد ذلك وهو فعل التوحيد واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت الحرام الى اخر ذلك قال وحيث امر بالصبر والشكر واقبال القلب على الله انابه محبة وخوفا ورجاء كان ناهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم واعراض القلب عن الله في تعلق هذه الامور بغيره وحيث نهى عن ضد ذلك وهو الجزع وكفران النعم وغفلة القلب كان آمرا بالصبر إلى آخره يعني آمرا بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله سبحانه وتعالى قال وهذا ضرب مثل وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط ثم انتقل للقسم الثالث من أقسام هذه القاعدة وهو ثناء الله سواء ثناءه على نفسه أو ثناءه على كتابه أو ثناءه على رسوله صلى الله عليه وسلم أو ثناءه على أصفيائه وأوليائه فإذا أثنى بنفي شيء فهذا فيه إثبات الكمال يعني كمال المنفي كمال ضد المنفي كمال ضد المنفي اولا فيما يتعلق بصفات الله نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه أشياء نفى عن نفسه أشياء نفى الموت ونفى السنه والنوم ونفى اللغوب ونفى أن يكون غافلا عما يفعلها العباد ونفى الظلم وأشياء أخرى عديدة نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه والقاعدة المتقررة في هذا الباب أن كل شيء نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه فهو متضمن ثبوت كمال ضد المنفي لله فهو متضمن ثبوت كمال ضد المنفي لله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه السنه والنوم قال لا تأخذ سنه ولا نوم وهذا النفي ليس نفيا صرفا وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال ضد المنفي وضد السنه والنوم كمال الحياة كمال القيوميه وكمال القدرة ونفى عن نفسه الموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وهذا متضمن ثبوت كمال ضد ذلك وهو كمال حياته سبحانه وتعالى نفى عن نفسه اللغوب وهو التعب قال وما مسنا من لغوب وهذا متضمن ثبوت كمال ضد المنفي وهو القوة كمال القوة لله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم قال وما ربك بظلام للعبيد وهذا متضمن ثبوت كمال ضد المنفي وهو العدل ففيه اثبات كمال عدله إذا في نفي السنه والنوم اثبات كمال الحياه والقيوميه في نفي الموت إثبات كمال الحياة في نفي الظلم إثبات كمال العدل في نفي اللغوب اثبات كمال القوة في نفي أن يأذب عنه مثل در في السماوات والأرض فيه إثبات كمال العلم وهكذا فالقاعدة أن كل شيء نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه ونزه نفسه عنه فهو متضمن ولا بد. ثبوت كمال ضد المنفي لله سبحانه وتعالى قال وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والاخبار بخلاف الواقع هذا نفي مثلا قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كذلك قوله سبحانه وتعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا نفى عن كتابه الاختلاف فحيث نفى سبحانه وتعالى عن كتابه الريب والاختلاف والتناقض إلى آخر ذلك فهو متضمن ثبوت كمال ضد ذلك لكتابه العزيز قال كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الأحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه العزيز أيضا فيما تعلق بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حيث نفى الله عنه الكذب والتقول على الله والجنون والسحر والشعر والغلط ورحو ذلك كان لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولكمال عقله ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته ناخذ مثالا على ذلك قوله تعالى في أول أوائل سورة النجم قال ما ظل صاحبكم وما غوى ما ظل صاحبكم وما غوى القاعدة عرفناها حيث نفى سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من النقائص فإن المراد ماذا إثبات كمال ضد المنفي فهنا قال ما ظل صاحبكم وما غوى نفى الضلال ونفى الغواية هل النفي هنا صرف الجواب لا بل هو نفي متضمن إثبات كمال الضد وضد الضلال الهداية وضد الغواية الرشاد فقوله ما ظل صاحبكم وما غوى فيه إثبات كمال هدايته وكمال رشاده والهداية والرشاد إذا اجتمع يراد بالهداية كمال العلم وصلاح العلم ويراد بالرشاد صلاح العمل فيكون قوله في وصف نبي عليه الصلاة والسلام ما ظل صاحبكم وما غوى إثبات العلم النافع له عليه الصلاة والسلام العمل الصالح العلم النافع العمل الصالح أن الله جمع له بين كمال العلم النافع وكمال العمل الصالح دل على ذلك قوله ما ظل صاحبكم وما غوى نفع عنه الضلال وهذا فيه إثبات الهدايه ونفع عنه الغواية وهذا فيه إثبات الرشاد وبهذين الوصفين وصف النبي عليه الصلاة والسلام خلفاء الراشدين قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الراشدين المهديين فالرشاد ضد الغواية والهداية ضد الضلال قال رحمه الله تعالى فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها تنل خيرا كثيرا لأنها نافعة في فهم دلالات القرآن الكريم أما من لم يحسن فهم هذه القاعدة فإنه يغلط في هذا الباب غلطا بينا وخاصة ما وقع من أرباب البدع فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى حيث توهموا أن النفي صرفا أن النفي نفي صرف بمعنى أنه لا يتضمن ثبوت كما ضد المنفي لله سبحانه وتعالى فواقع في ظلال عظيم وباطل كبير فيما يتعلق بأسماء الرب وصفاته سبحانه وتعالى نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة والثلاثون المرض في القرآن مرض القلوب نوعان: مرض شبهات وشكوك ومرض شهوات المحرمات. والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق. فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات. وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة. ووجه الحصار المرض في هذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته وصحة القلب القلب الكاملة بشيئين كمال علمه ومعرفته ويقينه وكمال إرادته وما يحبه الله ويرضاه فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه وعرف الباطل وتركه فإن كان علمه شكا وعنده شبهات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 فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم فزادهم الله مرضا عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم وهم فيها غير معذورين ونظير هذا قوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وكذلك قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويفتتن به ومن الثاني قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض أي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 وزينهم في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على هذه النعمه التي لا يقاومها شيء من النعم وليسال الله الثبات على ذلك والزياده من فضل الله ورحمته ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة القاعدة الثالثة والثلاثون وهي تتعلق بالمرض وما ذكره الله سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه عن مرض القلوب فيقول رحمه الله المرض في القرآن مرض القلوب نوعان مرض شبهات وشكوك ومرض شهوات مرض شهوات المحرمات المرض يأتي ذكره في القرآن مرض القلوب يأتي ذكره في القرآن وتارة يراد به مرض الشبهه ويأتي ويراد به مرض الشهوة والفرق بين المرضين أن مرض الشبهه يتعلق بعلوم الإنسان ومرض الشهوة يتعلق بإرادات الإنسان. فإذا كانت علوم الإنسان قائمة على المعاني السيئة والظنون الخاطئة والأفهام المنحرفة والشكوك ونحو ذلك، فمرض القلب مرض شبهه. وإذا كانت إرادات القلب إرادات سافلة إذا كانت إرادات القلب إرادات سافلة يريد الفساد يريد المحرمات يريد المعاصي والآثام فمرض القلب حينئذ مرض شهوة فالقلب يمرض وتارة يكون مرضه مرض شبهات وتارة يمرض ويكون مرضه مرض شهوات وتارة يجتمع للقلب المرضان عياذا بالله جل وعلا مرض الشهوة ومرض الشبهة فيمرض بهذا وهذا فهذه كلها أمراض للقلوب ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواضع من القرآن في مقام التحذير منها وبيان خطورتها وشدة ضررها على العبد في دنياه أخرى والشيطان دخوله على قلوب الناس من هاتين الجهتين دخوله على قلوب الناس من هاتين الجهتين فهو إما أن يدخل من جهة الشبهات أو أن يدخل من جهة الشهوات فدخوله على قلوب الناس من هاتين الجهتين إما الشبهة أو الشهوة وهو يدخل من جهة الشبهة إذا وجد من العبد اقبالا على الدين والتدين ورغبة في المحافظة على الطاعة ووجد منصرفا عن المعاصي والدنوب فإذا وجد العبد هذه الحال حاول معه من جهة الشبهات حاول معه من جهة الشبهات فيثير في ذهنه تصورات فاسدة وشكوك خاطئة وأوهام باطلة حتى يحدث عنده شكا في دينه وشكا في إيمانه وشكا في عقيدته فيفسد عليه دينه من هذه الجهة من جهة الشبهات قد قال عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان أحدكم ويقول الله خلق السماوات وخلق الجبال فمن خلق الله يثير الشبهات قال فإذا وصل إلى ذلك فلينته وليتعود بالله من الشيطان الرجيم بمعنى أن يجب على العبد أن يقطع مادة الشبهات التي يثيرها الشيطان في صدره ويجلجلها في فؤاده فيقطع هذه المادة ولا يسترسل معها بل رأسا ينته عن ذلك ويتعود بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم وإذا وجد الشيطان الإنسان ميالا للمعاصي ميالا للمعاصي راغبا فيها دخل عليه من جهة الشهوات وزينها في عينه وزينها في عينه وجملها وحسنها ورغبه فيها ودفعه اليها فدخول الشيطان على الانسان من هاتين الجهتين جهة الشبهه وجهة الشهوه ومرض القلب باي منهما مرض القلب باي منهما من هذين المرضين هو مطمع الشيطان في الإنسان فالشيطان طمعه ان يمرض قلب الانسان وأن يعطب ولا يبالي عدو الله باي المرضين مرض العبد المهم ان يمرض القلب لا يبالي عدو الله الشيطان باي مرض مرض العبد المهم أن يمرض قلب المهم أن يمرض قلب العبد وان يتعطل عن الخير واعمال البر وإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى وهذا هو شغل الشيطان الشاغل يعمل على امراض القلوب واسقامها فتكون معطله عما خلقت لاجله واوجدت لتحقيقه وهو اقامه ذكر الله سبحانه وتعالى والقلب العياد بالله إن شغل بشبهة أو شغل بشهوة تعطل عما خلق له وهو ذكر الله سبحانه وتعالى وهو ذكر الله سبحانه وتعالى الذي هو حياه القلوب حقيقة وصلاحها وزكاؤها فهذه قاعدة نافعة أوردها رحمه الله تعالى في بيان الأمراض أمراض القلوب وأنها على نوعين مرضوا شهوات ومرضوا شبهات قال والطريق إلى تمييز هذا من هذا كيف نميز عندما نقرأ في آية وصف للقلوب بالمرض في قلوبهم مرض كيف نعرف أن المراد بالمرض هنا شبهة أو شهوة ما الطريقه للتمييز عندما نقرأ الآيات القرآنية التي تذكر مرض القلوب وعرفنا أن مرض القلوب تارة يذكر في القرآن مرادا به الشبهات وتارة يذكر مرادا به الشهوات فكيف نميز ما الضابط الذي يحصل به التمييز قال والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق يدرك من السياق فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك الشبهات وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوات فإذا هذا هو الضابط يعني إذا كان السياق يتعلق بفساد التصور والفكر والعقل فهو شبهه وإذا كان يتعلق بفساد الإرادة والقصد فهو شهوة قال وجه انحصار المرض في هذين النوعين بمعنى أن أمراض القلوب نوعان لا ثالث لهما وجه انحصار المرض بهذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته مرض القلب خلاف صحته وصحته الكاملة بشيئين صحة القلب الكاملة بشيئين خذها فائدة عظيمة صحة القلب يعني سلامة من الأمراض يكون بشيئين كمال علمه ومعرفته ويقينه هذا واحد وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه فالقلب السليم الذي صلح بالعلم النافع والسقام بالإرادات الطيبة هذا هو القلب السليم القلب السليم هو الذي صلح بالعلم النافع واستقام بالإرادات الطيبة فليس فيه إرادات سافلة وإرادات دنيئة وإرادات منحطه فصلح بالعلم بحسن العلم وحسن الإرادة قال كمال وصحة القلب الكامل بشيئين كمال علمه ومعرفته ويقينه وكمال إرادته ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه يقول ابن القيم رحمه الله في بيان هذا المعنى وحاجة القلوب قال يحتاج الى علم يهديه وهمة عالية ترقيه إذا اجتمع هذان الأمران العلم النافع والهمة العالية لإرادة الخير صلح القلب بذلك وفساد القلب بفساد أحد هذين الأمرين أو كليهما قال فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه وعرف الباطل وتركه هذا هو القلب الصحيح عرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فتركه إذن لا بد لصلاح القلب من معرفتين معرفة الحق ومعرفة الباطل معرفة الحق ليتبعه العبد ومعرفة الباطل ليجتنبه العبد وهنا تأتي تلك الكلمة العظيمة التي قالها أحد علماء التابعين عندما سئل عن حقيقة التقوى عندما سئل طلق بن حبيب رحمه الله عن حقيقة التقوى ماهي قال تقوى الله قال تقوى الله عز وجل عمل بطاعه الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصيه الله على نور من الله خيفه عذاب الله هذه حقيقه التقوى وقوله على نور في الفعل والترك اي العلم المراد بالنور العلم فلا بد من علم بالمامور ليفعله العبد ولا بد من علم بالمنهي ليجتنبه العبد فاذا صحه القلب وسلامته بالعلم بالمأمورات والعلم بالمنهيات ثم مجاهده النفس على فعل المأمور واجتناب المحظور قال فان كان علمه شكا إذا كان علم العبد شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه كان علمه منحرفا وأصبح صاحب شبهات أصبح صاحب شبهات وهذا نوع من المرض والعياذ بالله التي تبلى به القلوب تبلى به القلوب وتجد صاحب هذا المرض عندما يقرأ الآيات القرآنية يتجه قلبه إلى النقد ولا يتجه للاستفاده يتجه إلى النقد ولا يتجه الاستفادة من كلام الله سبحانه وتعالى فتجده يسأل أسئلة اعتراضية والعياذ بالله لماذا قال الله كذا ولماذا لم يقل كذا ولماذا فعل كذا والله عز وجل يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا تقل لما أمر الله ولكن قل بما أمر الله لاحظ الفرق بين السؤالين لا تقل لما أمر الله هذا سؤال انتقاد لما أمر الله لكن قل بما أمر الله هذا السؤال طلب العمل لما تقول بما امرني الله يقال أمرك بالصلاة بالصيام بالبر بالصلة هذا السؤال يترتب عليه عمل أما السؤال الأول محرم لما أمر الله هذا السؤال انتقاد ومن أنت أيها الإنسان حتى تسأل مثل هذه السؤالات لا يسال عما يفعل وهم يسألون قال فإن كان علمه شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه كان علمه منحرفا وكان مرض قلبه قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك والشبهات هذا النوع الأول قال وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته ومرضا وهذا هو مرض الشهوات قال وقد يجتمع الأمران وقد يجتمع الأمران يعني على القلب والعياذ بالله مرض الشهوات ومرض الشبهات وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته فإذا كان منحرفا في علمه فهذه شبهات وإن كان منحرفا في إرادته فهذه الشهوات فقد يكون القلب معطوبا بالمرضين معا مرض الشبهات ومرض الشهوات قال فمن النوع الأول يعني مرض الشبهات فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض والشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم قال فزادهم الله مرضا أي عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها أو كلها منهم وهم فيها غير معذورين ولهذا قال الله عز وجل عنهم فئات أخرى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ونظير هذا قوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وكذلك قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم قال فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويستتن به لأن قلبه على جرف وعلى طرف فأدنى شيء يحركه ويزعزعه ويقلقله عن مكانه ولهذا قيل عن أهل البدع والشبهات قيل في ذمهم إياكم وكثرة التنقل في الدين وينصفون بأهل كثرة التنقل لأن صاحب الشبهة لا يستقر على دين كل ما عرضت له شبهة جديدة نقلته إلى ماذا إلى دين جديد بحسب الشبهات التي تثور في رأسه ولهذا يكثر في أصحاب الشبهات التلون والتنقل فتجده اليوم في دين وغدا في دين آخر وهكذا متنقلا بحسب الشبهات الثائرة في صدره وإذا لقي آخر من أرباب الشبهات وألقى عليه شيئا من شبهاته انتقل بتلك الشبهات إلى دين آخر وهكذا ولهذا لما ذم السلف أهل البدع قالوا إياكم والتنقل في الدين لأن الشبهات من أضرارها على صاحبها أن تحدث عنده تنقلا في الدين بينما الذي عرف الحق من معينه الصافي ومنبعه العدل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه بإذن الله عز وجل يثبت عليه ولا يتنقل كما هو الحال عند أصحاب الشبهات أرباب البدع والباطل قال ومن الثاني يعني مرض الشهوات قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض المرض بالمرض هنا أي صاحب الشهوات الذي قلبه ميال للشهوات يريد الشهوات فيطمع الذي في قلبه مرض أي مرض شهوة وإرادة, وإرادة للفجور فما فما فمن كان من هذا القبيل أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا صاحب مرض الشهوة أي شيء يثير شهوته مباشرة لو كانت المرأة على وجهها لا تدري عنه لكن حصل منها وهي لا تشعر خضوعا بالقول قال له قلبه المريض تدعوك وإذا حدث منها أي حركة ولو كانت غير شعورية منها قالت, قالت تناديك قلب المريض رأسا يثور ويتحرك عند أدنى شيء وذلك بسبب المرض القلبي الذي انطوى عليه قلبه بالشهوات والعياذ بالله قال أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا لاحظ طمعا أو فعلا قد يطمع ولا يتحقق له لكن قلبه قام على الطمع في فعل هذه الشهوات أو فعلا أن تحققت انت له وتيسر له فعلها قال فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة ولو كان صحيحا لو كان قلبه صحيحا لاتصف بصفات الازكياء الابرياء الاتقياء الموصوفين بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينوا في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه قال فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكر الله أي حبب الله إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان من كان قلبه على هذا الوصف فليحمد الله على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم التي لا يقاومها شيء من النعم لا يعادلها ولا يوزنها ولا يقاربها شيء من النعم أي أن أكبر النعم وأعظم المنن وليسال الله السبات على ذلك والزيادة من فضله ورحمته وإذا عرف العاقل أن أمراض القلوب على نوعين أمراض شبهات وأمراض شهوات وأن الناجي يوم القيامة من يلقى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم فليحرص حياته على مُجاهدة نفسه على السلامة من هذين المرضين أمراض الشهوات وأمراض الشهوات أمراض الشهوات وأمراض الشبهات وأمراض الشبهات تزول بإذن الله تبارك وتعالى بصلاح علم العبد وأمراض الشهوات تزول بصلاح عمل العبد. فإذا صلح في العبد العلم والعمل سلم بإذن الله تبارك وتعالى من هاتين الآفاتين ومن هذين المرضين مرض الشبهات ومرض الشهوات وليسأل الله دوما وأبدا أن يوفقه لسلامة القلب وليلح عليه تبارك وتعالى بذلك فإن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى القلوب بيد الله كما قال عليه الصلاة والسلام ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه فإن شاء اقامه وان شاء ازاغه فالقلوب بيده سبحانه وتعالى فعلى العبد ان يكون دائما وابدا ملحا على ربه جل وعلا وسائلا إياه سبحانه أن يصلح قلبه وأن يؤتي نفسه تقواها وأن يعيده من أمراض القلوب وأسقامها وأن يهديه إليه صراطا مستقيما وإن لنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأثماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلاه الذي وسع كل شيء رحمة وعلمة أن يصلح قلوبنا أجمعين اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمه أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاسنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تسمع ونعوذ بك اللهم من كل شر يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله واهدنا إليك صراطا مستقيما اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في اسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا جميعا ممن نلقاك يوم القيامة بقلوب صليمة وأفئدة طيبة وأعمال صالحة يا ذا الجلال والإكرام ونسألك اللهم أن تجعلنا منع عتقائك من النار في هذه الليالي الفاضلة والأوقات الشريفة وأن تعيننا على القيام والصيام في هذه العشر الفاضلة وأن تتقبل منا صالح الأعمال وسديد الأقوال وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اليك